재미ensive och äktare. أما تمودوا فأهلكوا بالطالب if är alla de rövarna, de rövaren från K. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِقُوا بِرِيحٍ صَرُصَرٍ عَاتِيَةٍ <تصفيق> من ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمقتفك Oh, <laughs> فإذا نفق في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال تَدَكَّتْ كَتَوَّاحِجَتِني فَيُونِغِذُهُ وَأَنْتِ الْوَانِقَةُ وَأَنْ شَقَّتِ السَّمَا ما منكم خاف؟ فأما من أُوتِي كتابه بِأَمْرِهِ. in uh. إني ظللت أني مذاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية